كأن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط لسلام مما وبركات عليك وعلى أمم وبركات عليك وعلى أمم من مما معك وأمم سَلَمَتْ عُمْمٌ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَدِينٍ تِلْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ لِفِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَتَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتغون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقبون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه